119. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 110. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين 111. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ ما 日から